بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم طاسم, طاسم. فيك آيات القرآن وكتاب مبين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ الذين يقيمون الصلاة لَكُمْ دون الذكاسوه في الاخره هموقنون اول الذين يمرون فلا ترى دون زينا لهم أعمالهم إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِرُونَ بِالْآئِرَةِ زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم لهم يعمهون لين الله لهم أعما لهم بهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأقصى هؤلاء كالذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإن كان تلق القرآن من لدن حسيم علي. إِنَّ مَثَلَهُ كَمَثَلِ وَالْمُتَّقَّينَ لِلَّهِ رَحْمَةً وَمَغْفِرَةً فَإِنَّ لَكُمْ تَصْفَالُونَ وَآتِينَا الْقُرْآنَ الْحَكِيمَ أَوْ آتُوكَ في النار ومن حولها سيئا جاء Thank you. لدي <تصفيق> المرسلون يبدك تخرج بيضا من غير سوء واعرف الربه تاتي جاري ربي تات the whole anyway. world. dan me سُرُورُهُ سَرِيدِي وَلَقَدْ أَثَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ أَرَيْنَا آيَاتِنَا دَارُ الْقُرَى وَقَالَ الْحَمْدُ Don't want to واريه في قوم داوود حتى اذا هسو على واد النمل قال النمل يا ايها المملوكو ما ساكنكم وَمَا وَرَاءَ الْجِبَالِ أَكَانَ إِلَّا تَبَعًا لِّلَّهِ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْفَرَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى قيمًا لكم سليمان وجنوده وهم لا يسرون هو اقرم المراسيل لكم لنا ثم بِذَا الْمَضَارِكِ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَهْزِعْنِي فَتَذَكَّرَ عَمَّا ذَكَرُوكَ تَقُولُ لَهَا قَالَتْ رَبِّ قوان يغمتك لكي ان انت علي وعلا والدا وقال رب اويجاء يوم يور يوم الناس فَقَالَا أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ فَأَنْزَلَ كَوَاعِبَ وَأَمَاطَ مِنْهُ الظُّلُمَاتِ فَقَالَا أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ثُمَّ قَالَا أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَأَذَى ذوكان من سبني بنبي يقيم فقاموا اهوا تقول هذا امره ربكم ياج تنكمه سبا الى جئذا لن تذلكهم وأوتيت من كل شيء تَصِيرُ لِلَّهِ وَزِيَاً لَهُ مَسِيْطَانُ أَمَّا لَهُ وَهَبَتْهُ يَا قَائِرُ مَا وَزَيَّنَ لَهُمُ السَّقَاطُونَ أَمَّا لَهُمْ فَصَدَّهُم مِّنْ سَبِيلِ فَاهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَمَنْ يَرَى لَهُ سَيُطَالَبُ سَمَاءٌ والأرض وَيُلْقَبُ أَيُّ فَأَنْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالُوا بَلَى وَأَفَلقَتِ الْأَرْضُ مَطْوِيَةً إِذْ هَبِّي كِتَابِي هَذَا فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ إِنَّ رَبِّكَ تَعَالَى لَا يَقْعُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ أَنْهُمْ فَأُضْرِ مَاذَا كتاب كريم قالت يا أيها المرأة من قلت يا أيها كتاب كريم إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الله الله بسم الله الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا إِلَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا yang ذائ إليك فرض فلم ما راه مستر النيه دهو قاد هذا من فربي قول ام اكف قر قال ادم رب ربي لي بلوي وجهي اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كثر فإن ربي غني كريم فَأَمْ تَعُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ وقيل قائلا كأنه قبلها وكنا مسلمين قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وقد ها لَمَّا رَأَتْ رُوحُ حَبيبٍ جُلَّتْهُ وَكَشَفَتْ عَنْ ساقِها بَلَمَّا رَأَتْ رُوحُ حَبيبٍ جُلَّتْهُ عَنْ ساقِها قُل ثم ممرد لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك وَنْيَرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ وكان في المدينة تسعة وعطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة تسعة وعطي قالوا تقسموا بالله لن بينهنه وأهله ثم لنقول لن لوالده قالوا تقاته بالله لن لنا لواله ما شهدنا مهلك أهله وإنما لصادق. ومكروا مكروا ومكروا ما مكروا فكان عاقبة مسكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مسكرهم فتلك بلوتهم, فتلك بلوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بلوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم لَمُون ثُمَّ ذَلِكَ لَآيَةٌ لِطَوِّمَ احْلَمُوا وَأَنْزَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ tem o فأنزيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنزيناه وأهله أنطنا عليهم نطا، وأنطنا عليهم أضا، فزام صول والسلام على عباده الذين اصطفى والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وتلام على عباده الذين اصطفى. خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أمن خلق السماوات والأرض سماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها قوم يعدلون بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وزعل خلافا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَنْ إِلَٰهَهُمْ أَسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ أَسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ كُلَّ فَائِلٍ الْأَرْضَ أإله مع الله لا اله الا الله قل ما تذكرون ولئن ما تذكرون في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل a um. خلقكم من السماء والأرض. من أي بدأ خلقا ما يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أَإِلَهُمَا برهانكم إن كنتم صادقين قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من بالتماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعون أيان يبعثون را كالمهم في الآخرة بل الداعك الهم فيا هم في شكم منها بل هم منها عامون بلهم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أتصيّه الأوليد. لقد وعدين فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل تيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى يكون رب لكم بعض الذي تستعجلون. قل لا تأي. يكون رب لكم بعض الذي تستعجلون. لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وإن ربك لذو فضل لا يعلم ما تكن صدوهم وما يعلنون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدوهم حق المبين، إن هذا على الحق المبين، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. ولا أنت الهاد لعمر عن غلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون قول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أن يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً. لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في سَمَاوَاتٌ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ مَوْلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذَا وكل آتُوا داخرين وَكُلٌّ آتُوا مُهْتَدِينَ وَسَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وترى تبوها جامدة وهي تمرها والتحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي فَعَلُونَ ان الله خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ فَلَا خَوْفٌ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُوجُوهُم في النار هل تُجْزون إلَّا مَا كُلُّم تَعْمَلُونَ وَمَنْ يَأْلَى الْكَيْلَ يَبْكُبُ تُوجُوهُم في النار هل تُجْزون أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء